فلما رأوه زلفة في أس وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به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 فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يذكرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فتتبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلاَا تُطمكَبين وَدُ لَ تُذِهِن فَذ بنود وَلاَا تُطَق كلُ حَّافٍ مغين هممذٍ م الشَِّ مناع من للخير معتد أثير عتل بعد ذلك زنيب أن كان ذا مال وبنيب إذا تتلى عليه آيات ما قال أساطير الأولين